الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد يقول المؤلف رحمه الله في بيان أصل من أصول الايمان وركن من أركان الايمان لا يثبت إيمان إلا به وبعدما ذكر الأصول الثلاثه الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه والأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالادله والأصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم انتقل رحمه الله وأتبع ذلك بذكر أصول من أصول هذا الدين العظيم وذلك لأن هذه الأصول التي سيذكرها رحمه الله تعالى في هذا المثل قد خالف فيها اهل الجاهليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن الدارس لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام يرى ان لا لا نستجيب خلونا نحن بارك الله شاء ذلك ان الدارس لسيره النبي صلى الله عليه وسلم يرى ان الاصول التي خالف فيها اهل الجاهليه المشركون خالفوا فيها النبي العدنان كان ثلاثه الاصول العظيمه كان ثلاثه وهي مسألة التوحيد ومسألة الرسالة ومسألة البعث بعد الموت والناظر في كتاب الله رب العالمين يرى ذلك جليا واضحا واضح الردود على منكر التوحيد ومنكر الرسالة ومنكر البعث بعد الموت ولذلك لما بين وصول هذا الدين العظيم ذكر بعدها بعض الأمور التي خارب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه اهل الجاهليه من ذلك مسألة البعث بعد الموت. وكذلك مسألة الرسالة فذكر البعث بعد الموت، وبعدها ذكر الرسل وبعدها ذكر أمر مهما وهو الكفر بالطاغوت ذكر أمر مهمة خيتم التوحيد الا به ألا وهو الكفر بالطاغوت اليوم سنذكر إن شاء الله مسألة البعث بعد الموت بالأدلة وسنذكر إن شاء الله مسألة الرسالة قال رحمه الله تعالى والناس إذا ماتوا يبعثون هذه عقيدة الناس إذا ماتوا يبعثون والدليل على هذه العقيدة العقيدة لا تأخذ إلا بالدليل والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ثم ذكر أمرا بعد البعث وهو الغاية من البعث ما هي الغاية من تحريك الناس وإخراجهم من قبورهم وهي الحساب الجزاء العقاب قال والبعث وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ثم ذكر حكم من أنكر البعث وكذب بالبعث فقال ومن كذب بالذات كفر والتكفير لا يكون إلا بالدليل حذار التكفير لا يكون إلا بالدليل من الكتاب والسنة لأنه إخراج من الإسلام الحكم بالإسلام على شخص لا يكون إلا بالدليل وكذلك الحكم على خروج انسان من الدين لا يكون إلا بالدليل لا يكون بالهوى ولا بالعاطفة ولا بالعقل وإنما يكون بالدليل واضح؟ لماذا؟ لأن الذي يحكم بإسلام الكافر كذب على الله عز وجل والذي يحكم بكفر المسلم كذب على الله تبارك وتعالى فالواجب على الإنسان في هذين الأمرين العظيمين أن يكون متبعا للدليل فلا تكثير الا بالدليل نقول من كذب بالبعث كفر ما هو الدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن هذا البعث الغايه منه ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير هذا امر البعث المشركون عداء الرسل والكفار الاولون والاخرون قابلوا مساله البعث بالتكذيب والكفر وجاءوا بشبهات على هذا الامر اولا تعجبوا وثانيا استبعدوا ذلك بعقولهم استبعدوا ان يكون ذلك بعقوله وذلك موجود في ايه واحده هذه الايه قوله تعالى فقال الكافرون هذا شيء عجيب هذا التعجب ا اذا متنا وكنا تراب ذلك رجع بعيد هذا الاستبعاد العقلي فرد الله تبارك وتعالى على هذه المقاله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 بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ورد على الكافر الذي استبعد هذا الأمر في مقالته ومن يحيي أو من يحيي العظام وهي رميم فقال جل في علاه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون لماذا جاء بهذا البثان؟ قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أي الذي قدر على إخراج النار المحرقه من الشجر الأخضر الرطب أخرج النار المحرقة من الشجر الأخضر الرطب ألا يقدر على إحياء الموتى؟ وأما الاستبعاد العقلي فرد عليهم سبحانه وتعالى بقوله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا انزلنا عليها الماء ازدهت ورطبت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير الذي احيا الارض الميته اليس بقادر على ان يحيي الموتى وقال تعالى مبينا بالعقل ان الاعاده اهون على الله عز وجل من بداءه الخلق فقال الله الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه هذا بالادله الشرعيه اما بالادله العقليه فانه يرد عليهم كذلك فهل يليق ان يترك الناس هكذا دون أن يجازي الله أهل الإيمان بإيمانهم وأهل الاحسان بإحسانهم وأهل الإجرام والكفر بإجرامهم وكفرهم هل هذا يليق بحكمة الله عز وجل؟ ولذلك قال ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وقال جل في علاه رادا على من زعم هذا الأمر وبيّن سبحانه وتعالى أن هذا ينافي حكمته جل في علاه فقال أم حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون هل يليق هذا هل يليق ان يجعل الظالم كالمظلوم والمحسن كالمسيء والمؤمن كالكافر سواء في الحياه او بعد الحياه يعني في الموت لا يليق هذا وهذا لا يليق بحكمة الله تبارك وتعالى وقال جل في علاه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار لا يستقيم وقال تعالى مبيننا أنه إذا خلق الخلق دون رجوع أن هذا عبد والعبث ليس من صفاته سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال جل في علاه أيحسب الإنسان ان يترك سدا ألم يكن طفة من مني يمنا ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى يفعل هذا كله سبحانه وتعالى ولا يقدر على اعاده الحياه مره اخرى لهذا الرميم الا يقدر سبحانه وتعالى بلى يقدر جل في علاه ويقدر على اكثر من ذلك وهو على كل شيء قدير لا يعجزه إذا ما رام شيئا قد طوذ السلطان لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى هذه الآيات ايات واضحة وبينه في بيان أن البعث حاصل وواقع لا محالة ولا ينكر ذلك الا مكابر لا يؤمن بالايات الشرعيه ولا بالايات الكونيه وليس له عقل اذن هؤلاء الشيوعيون ليس لهم عقول فكيف بعد ذلك يدبرون امر المسلمين ليس لهم عقول هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا لا تكون لهم عقول ثم بعد ذلك يجعل في أيديهم التحكم في أمور المسلمين ويشرعون القوانين التي تفصل بين المسلمين في هذه الحياة الدنيا وهم ليس لهم عقول لا يؤمنون بوجود الرب تبارك وتعالى ولا يؤمنون ببعثة رسول من الرسل ولا نبي من الأنبياء ولا يؤمنون بأي كتاب ولا يؤمنون بالبعث بعد الموت ثم يجمعنا معهم علم إن لم يجمعنا الكتاب والسنة فليجمعنا العالم ما حكم التكذيب بالبعث ما حكم التكذيب بالبعث من كذب بالبعث كان كافرا ولو آمن بالله ورسله لأنه أنكر أصلا من أصول الإيمان والتكذيب بالبعث يتضمن تكذيبا للقرآن وتكذيبا للرحمن وتكذيبا للنبي العدنان التكذيب بالبعث ولو قال بلسانه اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهنا نقف لحظة بعض الناس يظن أن الإنسان لا يكفر ولا يخرج من الملة إلا إذا أتى بجميع الكفريات هذا باطل إذا أتى بكفر واحد يخرج من دين الله رب العالمين يقول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد يبين لنا في هاتين الآيتي أنه واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله ثم يقول في الصمد أي أنه الذي يلجأ إليه جميع الناس لو أن أحد الناس قال الله واحد في ذاته لا يشاركه شيء في ذاته وليس له ولد وليس له زوجة وواحد في صفاته وواحد في أفعاله قد آمن بقوله أحد ثم إذا قال يلجأ لغير الله من الأولياء والصالحين قد كفر بقوله الصمد فهل يكون مؤمناً لإيمانه احد لا يكون ولذلك من كفر بالبعث ولو جاء بجميع أمور الدين كان خارجاً من الإسلام إن كان أصله الإسلام الدليل على ذلك قوله تعالى زعم الذين كفروا لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعث ثم لتنبؤن بما عملتم والبعث في اللغة هو التحريك والإخراج البعث في اللغة هو التحريك والإخراج ماذا يكون البعث يكون بعد إعادة الأجسام إلى صورتها الحقيقية ثم نفخ الروح فيها ثم بعد ذلك يبعثون من قبورهم حفاثاً عراثاً غرلا يقول الله تبارك وتعالى واذا القبور بعثرت فالناس يخرجون من قبورهم الذين قبروا الذين قبروا يخرجون من قبورهم بعد اعاده الاجسام وبعد اعاده الروح للاجسام فان الناس يبعثون بعد ذلك وكلهم يذهب الى ارض المحشر حفا عورات غرلا لا احد يهتم بالاخر لذلك اليوم نفسي نفسي ولا ينفعك شيء الا توحيدك لله رب العالمين واتباعك للنبي الامين واعمالك الصالحه لا ينفعك لا مال ولا سيارات ولا عقارات ولا زوجات لا شيء ينفعك إلا من اتى الله بقلب سليم فليحرص المؤمن على تعلم التوحيد وعلى معرفة السنة وعلى معرفة ما افترض الله جل وعلا عليه وعلى معرفة ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه حتى يكون ناجيا يوم القيامة باذن الله جل في علاه ما هي الغاية من البعث؟ الغاية هي الحساب والجزاء والعقاب كما ذكر سبحانه وتعالى في آيات كثيرة هذا الأمر قال ثم لتنبؤن بما عملت يعني لا لتخبرن بكل شيء هل يخبر الناس بأعمالهم ثم يتركون لا الغايه من الاخبار كذلك والإنباء هو أنهم سيحاسبون على هذه الأعمال فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه وذكر هذا الأمر رحمه الله فقال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى يقول الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان من اعمال يوم القيامه الحساب والميزان والحساب بمعنى مناقشه أهل المعاصي فالمسلمون على أقسام يوم القيامة القسم الأول منهم من لا يحاسب ويدخل الجنة لا حساب ولا عذاب وهم السبعون ألف الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال إذ رفع لي سواب عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه إذ رفع لي سواب آخر فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض ودخل منزله فخاض الناس في أولئك الصحابة خاضوا فقال بعضهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال الصحابة لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا عرفوا أن الدخول إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يكون بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام ولا بكفرة انفاق وإنما بالتوحيد وعدم الإشراع وقال بعضهم لعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دليل واضح على أن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عظيم ظن الصحابه رضي الله عنهم انها سبب في دخول الجنه بغير حساب ولا عذاب وذكروا اشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ما خاضوا فيه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون انظروا السبعون الف الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب هم الذين يتصفون بهذه الصفات الذين لا يسترقون لا يطلبون الرقيه من غيرهم اليوم ما عاد طلب الرقيه اليوم اصبح الذهاب للكهان والعرافين والدجالين والمخرفين ليس فقط طلب الرقية من الغير وطلب الرقية جائز ولكنه يمنعك من أن تكون من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب إلا من كان له عذر شرعي تام. كمن لا يستطيع القراءة على نفسه فإذا قرأ سقط ثم قال ولا يكتوون لأن العرب كانت تظن أن الكي نافذ بذاته وأنه يبرئ بذاته ولا يتطيرون الذي يتطير ويقوم في الصباح ويقول يعني أصبحت على كذا وكذا واليوم سيكون يعني يوما كله شؤم لأني رايت كذا وكذا وربما يصده ذلك على عمله ويرجعه إلى منزله فهذا يحرم القسم الثاني من الناس من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض فقط تعرض أعماله دون مناقشة وإنما يحاسب حساب عرض فقط وهذا ايضا من السعداء قال جل في علاه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا القسم الثالث من يحاسب محاسبة النقاش حسابة مناقشة وهذا تحت الخطر لقوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب؟ وخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشه رضي الله عنهم وارضا الله عنها وارضاها اما الكفار فقد اختلف العلماء فيهم هل يحاسبون او لا يحاسبون فمن العلماء من يقول ان الكفار لا يحاسبون لانهم ليس لهم حسنات حسناتهم جازاهم الله عز وجل عليها في الدنيا ولو كانت عندهم بعض الحسنات يقول أحدنا قد فعلوا الخير مع فلا الله عز وجل عجل لهم الجزاء في الدنيا حتى يأتون يوم القيامة وليس معهم شيء ومن العلماء من يقول إنهم يحاسبون حساب تقرير أي باعمالهم وكفرهم وإلحاقهم فعلت وفعلت, وفعلت وفعلت وفعلت ثم يذهب بهم إلى النار وأما الميزان الذي يوزن به يوم القيامة معناه الآلة التي توزن بها أعمال العباد توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فإذا ثقلت السيئات خسر الإنسان وإذا ثقلت الحسنات ربح الإنسان هذا الميزان ميزان الأعمال كذلك من أوتي كتابه بيمينه فحسابه يسير ومن اوتي كتابه بشماله ووراء ظهره قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الجمع بين الشمال ووراء الظهر أنه يأخذه باليسار وراء الظهر قال فأما من اوتي كتابه بشماله فحسابه عسير وسيرى الأهوال والأخطار الجسيمة ومن خطر إلى خطر في مواقف القيامة والحساب والحشر هذه أمور هائلة لو فكرنا فيها ثم بعد ذلك ذكر أصلا من أصول أهل السنة والجماعة بل من أصول دين الإسلام ألا وهو الإيمان بالرسل الإيمان بالرسل قال المؤلف رحمه الله الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما تقرؤون من أول هذه في أصول الثلاثة لمن كان حاضرا معنا من أول أصول الثلاثة لا ترون عقيدة من العقائد إلا ويذكر لها دليلا من الكتاب والسنة هذا هو محمد بن عبد الوهاب الذي يقولون فيه ويقولون في من يقرأ كتبه وهابي هذا الذي يتبجح ذلك المحامي الذي يغني أغنية بيتهوفند في التلفاز امام الرجال والنساء يظهر فسقه في التلفاز ثم يتكلم في علماء الدين ويتكلم في من يدرسون هذه الكتب وينعتهم بالوهابيه اهذا عدل يا عبد الفتاح اهذا هو العدل الذي امرك الله عز وجل به هذا هو الانصاف هذا هو اتباعك لقول ربك وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله أم هو حب التصدر والرياسة والعلو والرفعة بين الناس الإيمان بالرسل أولا علينا أن نعلم ما هي الغاية من إرسال الرسل ما هي الغاية من إرسال الرسل وهذه الغاية علينا أن نعلمها حتى نكون على يقين في ديننا اولا قطع العذر وإقامة الحجة لا عذر بعد إرسال الرسل لا عذر للناس في أصول الدين بعد إرسال الرسل ولا في فروعه فيما ظهر وكان معلوم من الدين بالضرورة كذلك الحجة قائمة على جميع الناس بعد إرسال الرسل واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى مبينا أن الناس حجتهم يوم القيامة إذا لم يرسل إليهم رسول أنهم سيقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسول فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى يحتجون يقولون لو ارسلت أرسلت إلينا رسولا فإذا أرسل إليهم رسول تبقى هذه الحجة أم لا ما تبقى هذه الحجة ولذلك قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فأي حجه للمشركين الذين يدعون غير الله وينبحون لغير الله أريوا حج لهم والقرآن قد نزل والرسول قد بعث أم يظن أمثال هؤلاء الذين يدافعون عن المشركين ويلمزون من يتكلم في المشركين بأنه إما وهادي أو حدادي كبرت كلمة تخرج من افواه ان يقولون إلا كذبا كما كان الناس من قبل الصوفية وغيرهم يتهمون من يكفر المشركين أسألكم الذي يسجد لقبر علي الحطاب أو يدعو قبر علي الحطاب هل هو موحد؟ هل هو عابد لله وحده؟ هل هو حج أمام الله عز وجل والقرآن يطل بين يديه والسنة مفتوحة موجودة والله تبارك وتعالى قد ارسل الرسل اي حجه فاتهم اهل التصوف واتهم اهل الشرك كل من كفر المشركين بانه وهابي واليوم يخرج اذنابهم ويتهمون كل من كفر المشركين بانه حدادي فان كانت هذه هي الوهابيه والحداديه فليشهد الثقل اني اول وهاب وحداد ان كان هذا هو الحق يقول سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل لو تقراها على رجل كبير لا يفعل شيء رجل لم يدرس شيء تقول له لئلا يكون للناس على الله حجه هل يقول عندهم حجة؟ ما يقول هذا؟ هل يقول عندهم حجة؟ ما يقول هذا الكلام؟ يقول لا حجة لهم إذن لماذا عبدوا غير الله؟ لماذا دعوا غير الله؟ لماذا ذبحوا لغير الله؟ قالوا لأنهم جهال ما هو سبب الجهل؟ هل عدم وجود الحجة أو الإعراض عن تعلم الحجة؟ إن قلنا نقول عدم وجود الحجة قد كذبنا القرآن لأن يكون للناس على الله حجة وإن قلنا الإعراض فهو الاعراض الإعراض عن تعلم الدين الإعراض عن قبول الحق الاعراض عن البحث عن التوحيد أين المسلمون؟ الذين يريدون الحق لماذا لا يأتون للمساجد لماذا لا يفتحون القرآن لماذا لا يسمعون القرآن قلوبهم لا هي. فإن قلت لا يفهمون قال رب الكعبة ورب العزة قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا أي أكنة أن يفهموه لماذا كما لم يؤمنوا به أول مرة لم يهتموا بالقران ولا بالسنه ولم يهتموا بالتوحيد ثم بعد ذلك ابتدعوا الشرك وجاءوا به من عند انفسهم او من عند ابائهم ولم ياتوا بما جاء به النبي العدنان ثم يقال يعذرون كيف يعذرون كيف لو كان العذر مطلوبا في كل شيء أو لو كان الجهل حجةً في كل شيء وعذرا في كل شيء لعلمنا الناس الجهل حتى لا تقوم عليهم الحج كما قال الإمام الشافعي لو كان الجهل عذرا في كل شيء لكان خيرا من العلم، لأن الذي يتعلم قد يعاني ويستكبر وأما الجهل فسيبقى كما هو فلنعلم الناس الجهل توصل باحده يسال عن رجل يدعو غير الله يسال العلماء يقول لهم هل ادعوه الى التوحيد فاني خائف ان دعوته الى التوحيد ان يعاند فيغفر فلعل اتركه هكذا وهو معذور انظر الى هذه العقيده الى اي شيء توصل الى ما هي نتيجتها ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك والله من أخطأ فخطأه مقبول وكان له بعض التجارب في بعض الأدلة وكان له سلف في أقوال من سبق ويشهد رب العزة أننا لا نبدع أحدا ممن يقول بالعذر ولا نكفر أحدا ممن يقول بالعذر بالجهل ولن نصل إلى ذلك بإذن الله ولم نصل إلى ذلك بإذن الله رب العالمين فلن نصل إلى هذا الأمر الذي هو مسلك التكفيريين ومسلك الحداديين وليعلم ذلك من يتكلم في الناس بغير حق ومن يطعن في إخوانه بغير حق وهذه رسالة لذلك الرجل الذي مد لسانه في عرض كل شخص كل من راه يدعو إلى الله عز وجل إلا وتكلم فيه كل من رأاه يدعو في هذه البلاد إلا وتكلم فيه ونعته بالنعود وهو أكبر حد لانه لأنه يتكلم في الناس بغير بينة ولا برهان فالله الموعد والله المستعان وعند الله تلتقي الخصوم يقول أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم بعض الناس يظنون أن إدريس نبي من أنبياء الله قبل نوح وهذا ليس بصحيح لأن القرآن دل على أن أول نبي أرسل إلى الأرض نوح عليه السلام ما هو الدليل على ذلك إنا أوحينا اليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فكل الأنبياء بعد نوح عليه السلام إنا اوحينا أوحينا كما اوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود زبورا ذكر الله عز وجل بعض هؤلاء الرسل وأما اخرهم فمحمد صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اخر الأنبياء والمرسلين وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا ترغب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا ترغب أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي لا نبي بعد النبي عليه الصلاه والسلام والانبياء والرسل لا يكونون الا رجالا ولا يكونون الا احرارا رجالا من اهل القرى نوحي اليهم لا يكونون الا رجال وما ارسلنا من قبلك الا رجالا كل الذين قبل النبي عليه الصلاه والسلام رجال واخرهم النبي عليه الصلاه والسلام وهو رجل فلم تكن هناك إمرأة نبي. ولا يكون هناك بعده صلى الله عليه وسلم نبي فليس من الانبياء إمرأة قط ما حكم تكذيب الرسل او تكذيب واحد من الرسل فقط تصوروا لو اننا اليوم نصلي ونصوم ونزكي ونحج ونفعل الاعمال الطيبه كلها ونوحد الله رب العالمين ولا نعبد معه شيئا ولكن نقول هود ليس بنبي ولا رسول هذه الاعمال كلها ذهبت هباء منثورا من يكذب رسول واحد فقط فقد كفر بالله رب العالمين الدليل يقول الله تبارك وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين قوم نوح من أرسل إليه نوح عليه السلام فقط فلما كذبوه كان تكذيبهم إياه بمثابه تكذيب جميع الرسل كان تكذيبهم إياه بمثابة تكذيب جميع الرسل فقال كذبت قوم نوح المرسلين والله تبارك وتعالى يقول في كتابه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا فلا بد من الايمان بجميع الرسل من اولهم الى اخرهم من سمى الله منهم في كتابه ومن لم يسم فان الرسل كثيرون ولهذا جاء في الحديث أن عددهم مئة ألف وأربعة وعشرون أو مئة ألف وأربعة ألف الرسل من ذلك ثلاث وخمسة عشر جم غثيرة وهذا اخرجه أحمد في المسند من حديث أبي امامه الباهلي الظاهر فيما أتذكر أن هذا الحديث لا يصح أن هذا الحديث لا يصح الدليل على أن أولهم نوح ذكرنا هذا وذكر بعد ذلك رحمه الله حفظه الله الشيخ صالح الفوزان ذكر ما كان في قوم نوح عليه السلام من عبادة غير الله تبارك وتعالى الغاية أو لماذا أرسل الله عز وجل الرسل أولا هل كل طائفة من الناس أرسل فيها رسول نعم قال جل في علاه وإن من حمة إلا خلا فيها نذير خلا يعني وجدا وما محمد إلا رسول قد خالت من قبله الرسل أي قد وجدت من قبله الرسل وقال جل في علاه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في كل امه ارسل الله رسول لماذا يدعون الى التوحيد وينذرون عن الشرك قال يامرهم بعباده الله وحده وينهاهم عن عباده الطاغوت والدليل قوله تعالى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال جل في علاه ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن انذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون اتقوني بفعل اوامري واجتناب نواهي وأعظم الأوامر التوحيد وأعظم النواهي الإشراك بالله جل في علاه وقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون والله جل في علاه لا يعذب قوما إلا بعد إرسال الرسل العذاب لا يكون الا بعد اقامه الحجه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فكذلك الذين يعبدون غير الله في هذا الزمان قائم عليهم الحجه ويستحقون العذاب لماذا لان الرسل اتمها الله رب العالمين ولأن الكتب أتمها الله تبارك وتعالى هذا القرآن تبيانا لكل شيء هذا القرآن كله وضوح هدى ونور ماذا يفعل الناس حينما يتركون القرآن ماذا يحصل لهم سيحصل لهم الوبال والخسران وما تركوا القرآن إلا بإرادتهم لم يكرههم أحد عن سماع القرآن يسمع الأغاني من الصباح إلى المساء ثم يقال معذور لأنه أشرك بالله عز وجل يسمع الأغاني ويتمايل معها ولا يريد سماع القرآن وإذا سمع القرآن قال من مات قال من الميت وهو الميت ولا يشعر بذلك إنك ميت وإنهم ميتون وهذه نصيحة إلى الشباب نصيحة إلى الشباب اياكم أن تصدقوا الأخبار إلا بعد التبين اياكم أن تصدقوا أي خبر إلا بعد التبين من أصحابك فإن الناس اليوم قد كثرت أقوالهم وأخبارهم الزائفة وأصبحوا يكذبون على الناس جهرة يكذبون عليهم جهرة فتبينوا وعلى الشباب السلف الا ينقادوا، وأن لا يكون وراء كل نائح ينعق